بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يشطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستنصر ويرسرون بأيهم المفتون إن ربك هو أعلم بما من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين فلا تطع المفذبين ودوا لو تذهلوا فيذهلون ولا تطع كل حلاف مهيد همع ذم الشائم بنبيم منع الخير معتد أثير عتل بعد ذلك سليم أن كان ذا مال مبديم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجِنَّةِ الَّذِينَ عَقَّسُوا لِيَصْرِفُنَّهَا مُشْبِهِينَ وَلَا يَسْتَفْتُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ الرَّبِّ تَعَمَّنَا أَيُّهُنَّ فَأَصْبَحَتْ مَسْرِيًّ فَتَنَادَوْا مُشْبِهِينَ أَن يَغْدُووا عَلَى حَرْفِهِمْ إِنْ كُنَ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلتها اليوم عليكم اسكين وغدوا على حردين قادرين فلما رأوها قالوا إنا لطالون فلنحن محرومون قال أوشطهم ألم أقول لكم لو لا تشفحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أكبر بعضهم على بعضية لا ربنا فعلوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عذا ربنا أي خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا معلمون إن للمتقين عند ربهم جنات فَأَنذِرْ الْمُسْلِمِينَ مُوسَى وَآلَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمَا يَغْوُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ مَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا فَانظُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْسَبُونَ شَهِدَهُم أَيُّهُمْ أَمْ لَهُمْ يوم يمشف عنه ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون عشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالحون فدرني وما يكره بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلكون زوء قملي لهم إن فيدي بجيد عم تسألهم عجرا فهم من أبعندهم الغيب فهم يكتبون فاصدر لحكم ربك ولا تكن فصاحب الزوت النادى وهو مفتون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبدأ بالعراء وهو مذنون فايتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنَّ فَاعِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنْلِقُونَ تَبِيَ أَبْصَارِهِمْ لَمْ يَسْمِعُوا إِذْرَى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما وَمَا هُوَ إلَّا لِكَرُوْلِ